ولقد خلقنا الإنسان الْإِنْسَانَ ما مَا به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ وَبَصَرًا وَلَهُمْ عن اليمين وعن الشمال وَأَرْسَلْنَا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 لَدَيَّ عَسِيد الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّكَ كَفَّارٌ عَنِيد نَنَا لِلْخَيْرِ مُعْتَزٌّ مُرِيب الَّذِي جَحَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول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 من قشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه